الحمد لله كفا وسلام على عمدين الذين اصطفى على سيام النبي المشتبة والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد إخوة الكرام مازلنا مع هذه المجالس والدروس العلمية بصلاة النظيمة علينا في للفعليائهم أن يشكر لكم وأن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى الخير وأن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا وأن يسل لنا أمرنا ويجعل لنا من أمرنا رشدا وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات صلى في عليائهم أن يفتح علينا وعليكم نبدأ اليوم إن شاء الله بالكلام على الأصول الفارقة بين أهل السنة والمعتزلة المالقة لا سيما وأنكم تعلمون بأن المعتزلة الجدد الآن ملأ الدنيا ضجيجا وقد يعني يضربوا يعني قد تعالت اصواتهم وكأن في الساحة ليس إلا هم ويضربون في الثوابت ثوابت الدين ضربا قويا لا يعملون يعني لا يعملون حسابا لا لسنة ولا حتى لعلماء الأمة ولا لشيء الآن المسألة صارت سافرة جدا جدا جدا الكلام بالاستهزاء بالسنن معلنا غير خفي وهذا أمر يعني يع حقا هذا يعني ان لم نقف مع السنه ونعلي الاصوات لاعلاء السنه فغضب الله على لن يعني يترك أحدا واتقوا فتنه لا تصيبنا الذين ظلموا منكم خاص بل تعم لا سيما واننا بسبب معاصينا هذا يحدث لنا يعني هي المسألة نحن نعصي نتعدى حدودنا فيبتلينا الله بمثل ذلك وهذا ايضا بلاء فوق بلاء لانه الله على ينظر فينا ماذا نفعل من اجل سنته السنة الان تضرب في الصميم بهذا الباب لما ترى الان الاستهزاء بعذاب القبر واسئلة القبر والاستهزاء باصول الدين والثوابت التي هي يعني عقيدتنا فهذا معناه ان الدين بيضيع بانهار وهذه مسألة ليست بالهيان لا تنبئ بخير بحال من الأحوال نسأل الله له على أن يجعلنا من يحافظ على سنة النبسلام وأن يغفر لنا فمنا ومن أنفسنا مثلا من أصول المعتزلة الجدد بل وأيضا المعتزلة من قديم هو إنكار المهدي انكار الثوابت انكار المهدي لهم الغيبيات لا يقبلون إلا ما كان من عقل انكار. وجود المهدي او خروج المهدي وهذا عجيب لان احنا عندنا طوائف طوائف تنكر المهدي وطوائف تثبت المهدي اثباتا مغلوطا مقلوبا فالمهدي المنتظر ليس المهدي المنتظر عند الرافض المهدي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وانبأ به واخبر به يعني لم ارى احد من المحدثين ينكر احاديثه الا ابن خلدون ابن خلدون ابن خلدون بضاعته في الحديث صفر لما يكون تحت الصفر، ندخل دون بضاعته مزجع ضعيف جدا في هذا الباب هو أنكر ظهور المهدي أو خروج المهدي ومن ومنهم من يعني يقول من الفضلاء إنه بلاء اللي هو تصدى للدعوة ما عندهش علم كان بيقول إنه لا أخذ من الأحاديث إلا ما اتفق عليه البخاري ومسلم فقط يعني مع ذلك إنه طرح السنة بأسريها طب المهدي والكلام عن المهدي ليس في المتفق عليه البخاري ومسلم فماذا تفعل مع ذلك أنه من لازم قولي أنه ينكر ينكر خروج المهدي، فهذا أيضا من التزال الجديد الذي نراه وكان قديما وهو يعني رد مسألة الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النبوة. هذه أصالتها من علامات النبوة رد بس لهذا الحديث كانه رفض علامة من علامات النبوة الإخبار بالمغيبات من أصول من أصول علامات النبوة يعني وذاك الشيخ كان يأخذ بابا كاملا في علامات النبوة بالإخبار بالمغيبات فقط فالأخبار اخبار المسلم بالمغيبات المهدي ومأجوج ومأجوج وغير هؤلاء من الخروج ونزول عيسى عليه السلام هذه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فردها رد علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم المهدي والذي يكون في آخر الزمان هو من الخلفاء الراشدين الزاهدين المهديين الذين يسيرون على النهج الأول على نهج الأولين كما بين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ليس هو بالمهدي المنتظر الذي في سمراء في الـ تحت, الـ تحت السرداب الذين يقفون عنده يقولون اخرج اخرج يا إمام إن شاء الله تخرج عليهم حياة تاخذهم متريحنا بإذن الله أخرج أخرج يا إيمان وما امتع لها يخرج ولا حياتها لمن تنادي هم يقولون أخرج على المهدي المنتظر إن شاء الله بإذن الله سيخرج لهم المسيخ الدجال وأيضا يؤمنون به فالغرض المقصود المهدي حقا هو المهدي الذي قال فينا وسلم أنه من أهله وأنه من عتراته من ولد فاطمة رضي الله عنها وأرضها ولذلك الذي سأفعل الآن أنا أسرد الروات التي تثبت خروج المهدي وأن المهدي المنتظر أو المهدي حقا مهدي الهداية مهدي المهدي الذي هو اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه يبايع له بين الركن والمقام ويخرج له جيش هذا الجيش الله تعالى يخصف به جميعا من أول وآخرة حتى عائشة تقول منهم من خرج وليس منهم قال صلى الله عليه وسلم يبعثون على نيته الجميع يأخذون عندما يخرجون إلى المهدي وهو يبايع, يبايع له بين الركن وبين المقام النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وهذه الحديث أكثرها في مسند أحمد وفي السنن وهي أكثر ما في السنن في ابن ماجه لكنها في مسند أحمد أكثر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لا أطاله الله ولا في أوله حتى يخرج رجل من أمتي يملأ الدنيا عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا يقول وسلم لو لم يكن من الدنيا لم يبق من الدنيا الا يوم واحد اطاله الله ولا فعل المهدي هذه دلالة واضحه جدا حتمية خروج المهدي وظهور المهدي رضي الله عنه وارضى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن من الدنيا الا ما من الدنيا ليوم واحد لا اطاله الله على حتى يكون رجل من وهو المهدي قال يملا الدنيا عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو في رواية أخرى في, في سنة ابن مادة قال لو من الدنيا إلى يوم واحد لأطاله الله جعل فعله حتى يخرج رجل اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم كاسم ابي قال يملأ الدنيا عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا وأيضا <تصفيق> يقول النبي صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت المهدي منا أهل البيت يصلح الله في ليلة هذه رواه رواه ابن ماجه قال المهدي منا أهل البيت يصلح الله في ليلة يصلح الله في ليلة اختلف العلماء في ذلك وفي تفسير ذلك على قولين القول الاول انه لم يكن صالح يعني كان فيه شيء من كما كما لابن آدم من العوجاج في الطاعة الطلاح للصلاح فهذا القول الأول وأن الله يعني يبعث كامل الايمان في قلبه ويوزع في قلبه الهداية التامة فإن قلباً تاما لله دل وبالله وفي طريق الله دل يصلح الله في لهاله والقول الثاني ممكن القول الثاني يكون أقرب والقول الأول ارجى القول الثاني يقولون هو كان من الصلاح بمكان لكنه لم يكن مؤهلا للإمارة لم يكن مؤهلا للإمارة فهنا يصلح الله يعني يؤهله الله لي وان كان الأوضح هو الأول ان كان الأوضح هو الاول وما كان على نفس السدية او ما كان الله كما يريد الله لا فيعلاه فيصلحه الله وهذه ايه تؤمل الناس على خير وتؤمل كل انسان انه لا يعني لا يعني لا يقنط من رحمه الله الذيعلا على الله وعلى يجعله نصرا للدين وان كان موجه على ان الله يصلحه ويصلح له هذا العداج ويجعله على ما يحب الله ويرضى فيقول سلام المهدي منا البيت قال يصلح الله في ليله يصلح الله في الليلة وايضا في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلي رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي يلي رجل الخلافة يعني من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي <تصفيق> وهالثية أخرى قال ويواطي اسم أبيه اسم أبي يعني هو اسمه محمد ابن عبد الله المهدي اسمه محمد ابن عبد الله وهو مهدي أيضا مهدي أهداه الله وishing وهو مهدي يهدي الله به الناس وهو مهدي هداه الله في نفسه وهو يهد... هو مهدي يهدي الله دل على به الناس <تصفيق> وفي سنن عبدا عبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني قال المهدي مني ثم وصفه أجل الجبهة أقنع الأنف أجل الجهل لا لشعر أجل الجبهة أقنع الأنف قال يملأ الأرض قصتا وعدلا كما ملأ الظلما وزورا قال المهدي مني اجل الجبهة أقنى الأنف قال يملأ الدنيا عدلا وقسطا كما مرئت ظلما ونورا وأيضا روى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمة المهدي. المهدي يعيش تسعة سبعا أو تسعا في رواية جاءت خمسا أو سبعا وهذا اختلاف في عن عن الأماكن من خمسة لتسعا فهو حياة المهدي من خمس سنوات تسع سنوات هي أعظم سنوات العمر عند أهل الإسلام كما يفيد المال وأيضا يفيد الخير وتمتلئ الدنيا عدلا يعني كما كانت ظلما وجورا قال سبع أو فتنعم الدنيا يعني بما فيها من خيرات وأن الأرض تأتي تؤتي الأرض وكلها في خلافتي. الأرض في خلافته يقال بأن الرجل يأتي للمهدي فيقول أعطني فلا يعطيه عدا بل يحس له حسيا فلا يعطيه عدا ولكن يحس له حسيا وهذه دلاله واضحه جدا على أن الخير سيكون كالمطر في هذه الأمة وأيضا في سنن الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه أرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المهدي قال يبعث أو يكون خمسا أو سبعا يكون خمسا أو سبعا فيأتي الرجل أو فيأتيه الرجل فيقول يا مهدي أعطيني من مال الله فيحس له حسيا فيحس له حسيا فيعطيه ولا يعد له عدا فالمهدي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد فاطمة، ومن مناقب المهدي العظيمة، بأن عيسى عليه السلام من أول العزم من الرسل يصلي خلفه، من عظم مكانة المهدي، ونوا كما قلنا لما سار بسجية أو على سيرة الأولين، فإن الله تعالى جعل من مناقبه أن عيسى عليه السلام يصلي خلفهم، لأن عيسى سينزل على جناح الملك، ويكون السبب قد اصطفت وسوى السفوف المهدي وأراد الصلاة فنظر إلى عيسى فعلم بأنه عيسى بالوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ونزوله ونزول عيسى عليه السلام على جناح الملك فيتأخر المهدي ويقول لعيسى عليه السلام تقدم انت صلي هو نبي من أول العزم من الرسل فيقول المهدي لا تقدم أنت إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة منكم تكرمة الله لهذه الأمة فالمهدي ثابت وحديثه سابتة وأن المهدي يخرج آخر الزمان يملأ الدنيا عدلا كما ملئت ظلما وجورا يملأ الدنيا عدلا كما ملئت ظلما وجورا. وأن المهدي يعمل لدين الله دل فعلها ويعمل نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتؤتي الأرض أكلها ويعيش الناس في خير ودع وسرور وحتى من سأل المال كما قلنا لا يعطى عدا ولكن يعطيه المهدي حسيا أو يحث حسيات بالمال لا يعده دلال على الخير الكبير الذي يكون في عصر المهدي أما المعتزلة فقد رفضوا ذلك وردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله كأنهم لا يؤمنون بالغيب لعقول خريبة ولم نرى أحدا حتى من المتقدمين تكلم على هذا إلا ابن خلدون وقلنا ابن خلدون يعني ليس له لا ناقة ولا جمل في هذا العلم رد الحديث وهو بضاعته في الحديث مزجع أيضا مما, كان أو يحدث مما يحدث الآن في الساحة أيضا من الاعتزال الجديد رد الأحاديث التي اثبتت عذاب القبر وسؤال القبر وفتنة القبر هذا حقا يعني هذا ليس بجديد هو قديم لكن يفجر الآن بعدما صار ثابتا من ثوابت عقيدة أهل السنة والجماعة فجاء هؤلاء ليشككوا الناس في مسألة عذاب القبر وفتنه القبر لذلك انا ساتناول مساله عذاب القبر وايضا الكلام على فتنة القبر وسؤال القبر بإيجاز وبإجمال دون إخلال لاني درست ذلك أفصلته لكني لابد الآن انا وجدت نفسي مجبرا على الكلام في أصول قد ترسخت في القلوب وتزعزعت الآن وتتزلزل والناس جميعا الآن يتكلمون بمثل هذا يعني الناس الآن يعني تردد كالباب غاوات الكلام الذي يقال ولا يعلمون أن أنها, أنها كلمات تصل بالإنسان إلى خروج من الملة في القول على أنه لا يعني لا لا لا, لا تتكلم بقى صعباً أقرأ ولا أعور ولا بشعر ولا مغير شعر بهكذا استهزاء بسنة النبي صلى هكذا استهزاء بأمور اعتقادية يعني نرى أن الإيمان يختل لم يؤمن بها المر هذه مسألة أصعب مما تكون المعتزلة الذين يتكلمون في مثل هذا هم فقط ينازعون بالعذاب أو النعيم يكون على الروح أو يكون على على البدن لكن الانتهاكات التي نراها الآن بالصد عن سبيل الله لا بالاستهزاء بسنه صلى أمر جلل أمر تشيب له الرؤوس وأمر يستلزم امطار العذاب وإذا أمطر الله علينا العذاب لا منقذ لنا بحال من الأحوال القبر القبر هو أول منازل أول منازل الاخره وللقبر ضمه وقد ثبت ان مسلم بذلك القبر والأرض ان لكم ان يقول ما من شيء الا ويستاذن علينا حتى البحر يستاذن أن يخرج علينا والله جل في علا لم ياذن لهذه المخلوقات التي ما خلقت الا لتوحد الله نحن نمشي على الأرض ونعلم ان هذه الأرض وان هذه الاسطوانات توحد الله رفعه وتسبح ورب العزة ونحن جلوس الآن هي تسبح ان قالوا علينا مجانين فنعمل جنون ان نقول بذلك وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمران جبريل أنا أمر أنت أن أمر أصحابه أن يعلو بأصواتهم في التلبية قال في الروايه الأخرى قال ما لب عبد امرؤ حاج إلا ولب معه كل شجر وحجر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك يعني التلبية بالتوحيد فكل حجر وشجر يوحد الله الذي في علاه وانت ترى انه سينطق الحجر والشجر يوم قبل يوم القيامة في المعركة الدموية الكبرى مع اليهود يقول يا مسلم تعالى يهودي خلفي تعالى فاقتل لان اليهودي هو من ألعن من ألعن من عن الأمم الأمة الغضبية هذه الأمة الملعونة التي تسب الله وتسب الرسل فهذه الحجر والشجر ينطق انتقاما منهم ينطق انتقاما منهم هذا نحن على مشارف وجوده ان شاء الله وهو يعني نحن على يقين عيانا ان هذا سيحدث وإن تأول المتأولون وإن تهوك المتهوكون وإن حرف المحرفون في ذلك بأن نقول السابت عن نبينا وسلم أن هذه الأرض تضم ضمة عظيمة لمن نزل فيها سواء كان مؤمنا أو كافرا المسألة يستوي فيها البر والتقي والفاجر والكافر والفاسق لأن نبينا قال إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لا نجى منها سعد بن معاذ رضي الله عنه حتى الطفل حتى الطفل حتى الطفل نقولنا الطفل غير مكلف، لكن هذه ضمة عم كل من نزل في هذه فيها، فإن القبر ضمة لو لو نجا منها أحد، أنت منها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه الحق، باننا قبل أن نتكلم عن فتن القبر وسؤال القبر أن هناك أصناف الله حفظهم من فتنة القبر، لكنهم أيضا الأرض تضم, تضم القبر يضم هؤلاء الأصناف أيضا، لكنهم يعني الله على قد حفظهم من الفتنة العظيمة من الرجعة والزلزال العظيمة عندما يأتي الملك ويقعده ويسأله الأسئلة الفتنة فتنة القبر يعصم منها الشهداء فالشهداء بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يفتنون في القبر كما يفتن عموم الناس ولما سئل النبي صلى الله علامة وليمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببوارق السيوف على رؤوسهم فتنة كفى ببوارق السيوف على رؤوسهم فتنة طبعا أنت لابد تعلم أن سؤال الملكين للعبد عندما ينزل في قبره هذا فقط لاختبار الصدق هذا ابتلاء لاختبار الصدق أكان صادقا في الدنيا أم لا لذلك لما ربط أسماء الحديث الطويل قال فأما المؤمن فيقول ربي الله ومحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وديني الإسلام فيقولون علمنا أنك إيش؟ أنك صادق أو أنك كنت بارا نم كنوم العروس وأما المنافق أو قالت الفاجر أو الفاسق فيقول ها ها لا أدري كان الناس يقولون خولا فأقول ما يقولون هذا الذي لم يكن قد أخلص لله وهذه الفتنة أيضا تحدث في عرصات يوم القيامة هي فتنة متتالية لذلك المسألة بأسرها يحسبون أنهم يستريحون من الدنيا فقط لا لا يستريحون بحال من الأحوال إلى, إلى أشق ما يكون وأول درجات الأهوال القيامة هو القبر لذلك كان عثمان بن عفان يقول أول منازل للآخرة هو إيش القبر لو كان على اليسر فما بعده أيصر. ولو وجد فيه المشقة فما بعده أشق الفتنة والاختبار الآخر عندما يأتيه الله جل في علاه في الصوره التي لا يعرفونها يبقى المؤمنون والمنافقون فيقول من تنتظرون فيقول ننتظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقول فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا فيقول بينكم وبينه علامة يقولون نعم فيكشف الله جل في عن ساقه فيخرون سجدا فالذي كان يسجد الله إخلاصا وصدقا يخر سجدا لله جل فعلا والذي كان يفعل ذلك نفاقا ورياءا يرجع ظهره إيش طبقا فينقلب ولا يستطيع فينقلب ولا استطيع هنا تتذكر قول الله جل وعلا ويمكرون يمكر الله قول الله جل وعلا يخادعون الله وهو وهو خادعهم سبحانه جل في علاه فاصاله السؤال في القبر فتنه القبر لاختبار الصدق وقد أظهر الشهيد صدقه بأنه باع نفسه الله جل كما جاء أبو رازين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله او يضحك ربنا قال نعم يضحك قال الذي يضحك الرب قال أن تخلع اللأمة وأن تقاتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر قال إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا وخلع اللأمة وذهب ودخل في ساحة الواقع الغرض المقصود أن هذا اختبار صدق فأظهروا صدقهم لذلك قال عليه وسلم كفى ببوارق السيوف أو بارقة السيوف على رؤوسهم فتنة وأيضا الذين يحفظون من فتنة القبر هم الأطفال الأطفال لأنهم غير مكلفين فلا سؤال هو غير مكلف قال سلم رفع القلم عن ثلاث. قال والصبي حتى يحتلب فغير مكلف وأيضا العماء يستدلون بهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها ووسع الإنسان لا يكون إلا بعد تكامل الإدراك وتكامل الإدراك بعد البلوغ تكامل الإدراك بعد البلوغ أيضا من ذلك المرابطون المرابط على ثغر من, ثغر من ثغر أهل الإسلام فإنه أيضا يقيه الله دل في فتنة القبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليله خير من صيام شهر وقيام قال النسلم فإن مات أجر الله عليه عمله الذي كان يفعله وأجر عليه رزقه ثم قال وأمن الفتان قال وسلم في المرابط قال وأمن لو مات على الرباط قال أمن الفتان أميناء الفتان وهؤلاء يعني الله على يعصمهم من فتنه القبر هناك من يسالك ان يعصمهم الله تعالى من عذاب القبر أو من فتنة أو من, من لأواء القلب القبر من قرأ واعتاد على قراءة سورة تبارك وما أدري كيف للإخوة أن يتركوا مثل هذه السورة والنبي صلى الله عليه وسلم بلسان مقاله ولسان حالي يامرهم بقراءة سورة تبارك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع في كل ليلة قبل أن ينام أن يقرأ صور أربعة يقرأ سوره تبارك صورة ألف لميم تنزيل السجدة سوره الإسراء سوره الزمر فالإنسان لابد أن يعتاد لو لم يعتاد على الأربعة يعتاد دائما على لابد أن يعتاد دائما على سوره تبارك لأن النبي السلام قال في الكتاب ثلاثون آية حجت عن صاحبها في القبر هي سوره الملك أو تبارك هناك حديث ضعيف الإسنات حسنه بعض المتأخرين وهنا في باب الترغيب يقال في هذا الباب وهو كما قلنا حسنه بعض المتأخرين وحسنه الألباني وهو عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله وفتنة القبر ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله وفتنة القبر والحديث ضعيف الحديث فيه ضعف وأما عذاب القبر ونعيم القبر وسؤال القبر فهو ثابت كعين الشمس ثابت ثبوت الجبال الرواس فأما الكتاب فكثير في قول الله جل في علاه سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى قال ابن اهل مدينة منافقون لا تعلم مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم نحن سنعذبهم مرتين ثم يردون الى الى عذاب... إلى... الى الى عذاب الشديد. يردون الى العذاب هو العذاب الشديد هذا الذي قال فيه الله دل في علام قال ثم يردون إلى عذاب عظيم هذا العذاب العظيم هو العذاب الاخروي لكن في قوله على سنعذبهم مرتين يعني الاحتمال يعذبهم مرتين في الدنيا ولا هي مره في الدنيا ومره في القبر الظاهر مره في الدنيا ومره في القبر وهذا ليس من انديات انفسنا بل هذا من قول ابن مسعود وقول مجاهد وقول كثير من اهل التفسير جمهور من اهل التفسير فسروا قول الله تعالى سنعذبهم مرتين مرة ب أيدي المؤمنين كما قال أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا أو بأيدينا فيصيبهم الله عذاب في الدنيا العذاب في الدنيا بأن ينكشف أمرهم وإذا انكشف أمرهم قال الله عنهم ملعونين أينما سوقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا فسنعذبهم مرتين مرة في الدنيا والمرة الثانية والعذاب عذاب القبر نعوذ بالله من الخزلان ثم يردون عذاب العظيم هو عذاب الاخره في نار تلظى وأيضا في قول الله دل في ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون لو قرأت قراءه تفسيرية ونظرت في تفسير الاية وقال قول له على ولن من العذاب الادنى لعلهم يرجعون الى العذاب الإيش؟ الاكبر هذا قراءه تفسيرية في التقديم والتاخير لتعلم انها آية يعني تعتبر ان لم يكن نص فهي ظاهرة في اثبات عذاب القبر لانه قال نذيقنهم من العذاب الادنى هذا العذاب الادنى لا يقال الدنيا لانه قال لعلهم يرجعون الى العذاب الايش الاكبر هو. الأصل فيه هو عذاب القبر ولنذيقناهم من العذاب الأدنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون يعني لعلهم يرجعون إلى العذاب الأخروي في النار وهذا التفسير فسره البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة فعن مجاهد إذا قلت مجاهد فلا فلابد أن ترمي بصرك إلى إلى ابن عباس يعني إن هو مجاهد يقول أنه قرأ القرآن على ابن عباس مرتين يمر على كل آية ليسأل ابن عباس فيما نزلت وكيف نزلت وأنها نزلت وما تأويل ذلك فمجاهد يقول في قول الله أنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون قال هو عذاب القبر ومن أوضح الآيات في ذلك قول الله على النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا اهل فرعونة أشد العذاب. يمكن هنا النار يعرضون عليها قدوا معاشية وين؟ في القبر لأنه يوم القيامة يردون على شد العذب النار يعرضون عليها قدوا معاشية ويوم تقوم الساعة ادخلوا اهل فرعونة أشد العذاب ومن ذلك ايضا بان الناج الآخر قال مما خطيئاتهم اغرقوا على من؟ على فرعون ومن معه مما خطيئاتهم اغرقوا ها؟ قوم نوح اسم مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا فأدخلوا نارا قال مما خطيئتهم اغرقوا فادخلوا نارا ولم يجدوا من دون الله فلم يجدوا من دون الله انصارا قال مما خطيئتهم اغرقوا فاء الفاء الف الف الف هذا الايش للتعقيب السرعه وهذا التعقيب السرعه وين بقى هذا من قوم نوح يبقى وين في القبر الفاء الذاتك لتعديل العذاب مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا من, من دون الله أنصارا وأيضا من ذلك الأحاديث الكثيرة التي سبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في سؤال القبر وفي عذاب قبر ونعيم القبر قول للسلام تفتنون في قبوركم كما تفتن يهود قال تفتنون في قبوركم كما يفتن يفت... يهود وفي حديث أسماء الطويل بعد صلاه الكسوف ذكرت بأن سلم تكلم على أن العبد المؤمن إذا يعني نزل القبر جاءه ملكان فيقعدان فيسالان فيقولان من ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم فإن كان مؤمنا كما قالت أسماء قال النبي سلم إن كان مؤمنا قال ربي الله ديني الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم الله ورسوله فيقول نعم كنا نعلم أنك تقول ذلك إيش خالصا أو صدقا نمك لهم العروس وأما المنافق او الفاجئ يقول ها ها سمعت الناس يقولون قولا فقلت فياتي الملك هم يستهزئون بهذا الآن ياتي الملك بمطرقه هذا في روات اخرى عشان ما ندخل روات بعضها لبعض بمطرقه او من من يضربه بين عينيه فيصرخ صرخه يسمعها كل مخلوق كل مخلوق سوى السقرين لكن يا ترى لما يعني ممكن العجموات نعم العجموات يسمع يسمع تسمع تسمع ذلك طب ليه ما كل ما لا يسمع البشر وايضا الجن لانهم في محل الاختبار ومحل الايمان بالغيب لان العقل يؤمنون بالغيب ده شرط الايمان ان يؤمن بالغيب فلو سمع هذا الصوت صوت العذاب لانقلب الغيب ايش شهاده فلا ينفعهم ايمان لأن الأصل،, الأصل عند أهل العقائد أن كل غيب انقلب من الغيب للشهادة بطل الإيمان وهذا أصله في قول الله فعلاه أنه قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع, نفس إيمانه، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في إيمانها خيرا بعض آيات ربك هنا طرع الشمس من المغرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانقلب الغيب هنا إيش شهادة انتهى وفي سورة الفرقان أيضا ما يدل على ذلك إيش قالوا إيش قالوا في الربع الثاني في مطلع الربع الثاني قالوا إيش قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل أنزل عنا الملائكة الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرة هنا الشاهد يوم رون الملائكة لا بشرى يوم للمجرمين للمجلمين ويقولون حجرا محجورا إن قال بالغيب شهاده ولذلك أنت ترى التوبة معروضة على الإنسان ما لم, ما لم ي... لأنه في الغرغره يرى إيش؟ يرى الملك إذا رأى الملك انتهى الأمر انقلب الغيب شهاده ولذلك لا ينفعهم عندما يرون النار قال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار الغيب انقلب شهاده ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما عنه عنهم وانهم لكاذبون وانهم لكاذبون فالاصل الاصيل في هذا الباب انقلب الغيب شهاده يجعله يبطل به الإيمان لا ينفع لا ينفع الايمان لما نظروا إلى الشمس طلعت من مغربها لو امنوا جميعا الإيمان لا يقبل عند الله لا ينفعهم هذا الإيمان كما قال الله تعالى يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا لذلك النبي صلى الله ذلك أن هذا الصوت يسمعه كل الخلائق إلا إلا استقلي إلا استقلي لأنه من باب الغيب الذي لابد أن يؤمن به لذلك في السنن وفي الصحيح أيضاً عن النبي الله قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب الخب لولا ألا تدافنو يعني لا يمكن سيفزع الناس لا أحد يتفن لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر وأيضا وهذا حدث عن انس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ارضاه الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم يعرض له مقعده من الجنه او من النار في كل غدوه وعشوه في الغدات والعشيه يقال له هذا مقعدك سواء من اهل الجنه او هذا مقعدك من اهل الجنه بما من اهل الجنه لو من أهل النار هذا مقعدك إلى يوم القيامة هذا مقعدك إلى يوم القيامة وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه إذا فتح له الباب مقعده من النار يأتيه من سموم النار وحر النار وإن كان من أهل يأتيه من نعيم الجنة وطيب الجنة وهذا أيضا سابت راسخ متفق عليه بين البخاري ومسلم يعني لا يصح لأحد أن يردها بحال من الأحوال وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبا أيوب الأنصري وأيضا خرج حين وجبت الشمس وجبت يعني إيش سقطت خرج حين وجبت الشمس فسمعوا صوتا مهيبا رج زلزلة فسمعوا صوتا مهيبا فقال سلم انتبهوا يهود تعذب في قبورها يهود تعذب في قبورها إذا كان الحديث في الصحيح عن عائشة رضي الله عنه دخلت عليها يهودية ولما تسامر بالكلام قالت وقاك الله فتنة القبر أو عذاب القبر فنظرت فكذبت فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أمر يا رسول الله ماذا قالت اليهودية وقاك الله فتنة القبر ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صدقت وكل أم من الأمم تفتن في القبر وتعذب أو تنعى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعنا دبر كل صلاة الاستعاذة من أربعة حتى أن ابن حزم جعلها شرطا في سحة الصلاة. حتى أن ابن حزم جعلها شرطا في سحة الصلاة. يستعيز ااا نسألك استعيز من عذاب النار وعذاب القبر وفتن المحيى والممات وفتن المسيح الدجال. فيستعيز من عذاب الإيش؟ من عذاب القبر؟ يستعيز من عذاب القبر ولا استعاز إلا مما هو ثابت. ففي هذا أيضا على سبب عذاب القبر. من ذلك أيضا نام قد ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع, مع أهل بدر في قريب بدر عندما قال يا أبا جهل يا عتب بن ربيعة وناد عليهم بأسمائهم قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا حتى عمر يقول يعني ما هي الأجساد قد بريت قال ما أنتم أسم لي منهم لكن لهم لا ينطقون لا يستطيعون النطق لكنهم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الغرض فالمقصود انهم يعذبون فإذا عذاب القبر ثابت ونعيم القبر ثابت عذاب القبر ثابت ونعيم القبر ثابت بالكتاب والسنة كما بينا فمنكره ضائع ضائع يرد الآيات ويرد الأحاديث التي تثبت عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والحق أنا هناك مباحث تتعلق بهذا الباب لا, أعر... لا أعرج عليها أنا أريد فقط أرد على المعتزل الجدد الذين الآن يزلزلون الثوابت يستهزئون بأنواع العذاب في القبر أو نعيم القبر والخلاف الذي عنا قديما بين طائفة أهل السنة والجماعة والطوائف المتدعة العذاب هل العذاب ينتهي أو لا ينتهي هل العذاب على البدن أم على أمع على الروح على البدن أمع على الروح والصحيح نحن نقول القول القا... القا... في هذا الباب نمختلفوا على أقوال ثلاثة كان الخلاف في هذا الباب على خون ثلاثة قول نقول العذاب على البدن فإذا بلل البدن انتهى العذاب وقول يقول بل العذاب على الروح وهو مستديم إلى... إلى أن يبعث إلى أن يبعث وقول ثالث وسط فعلى الذين يقولون على الروحهم المعتزل لأن يقولان نعيم أو بدن فالمعتَم من... طائفة من المعتزل طائفة من المعتَل لأنهم أيضا يرون أن نعيم الجنة على الروح فقط وهذا الذي يقول ابن حزم ابن حزم عنده بعض انحرافات عقضية شديدة جدا في هذا الباب غفر الله لنا وله هذه الزلات عامه الذين قالوا بأنها على الأرواح فقط أنها على الأرواح ليست على البدن أتوا بالأحديث التي امتلت في السنن بأن سلم قال روح المؤمن كأيه كطير تعلق بس أو تأسرحوا بالشجر الجنة والأصلنا في الصحيح أن سلم قال أرواح الشهداء في حواص الطير خض في حواص الخض طير خض فهنا يقولون بأن هذه الأدلة بينت أن نسم المؤمن او روح المؤمن كان في حواص الطير تعلق بالشجر الجنة وتسرح بين شجر الجنة تزبط نعيم الروح تزبط نعيم الروح وأيضا عذاب لا يكون إلا على الروح لأن المسلم لما رأى, رأى, رأى في الحديث الطويل حديث الإسراء بنوا رأى أناس يعلقون وتحتهم التنور ولما سأل قالوا الزنات رأى رجلا يسبح في بحر من دم وكلما اقترب فغرفاه فألقمه الملك حجرا فرجع وسبح في دم اكل الربا ورأى أناس أيضا تشدق وجوههم أو, أو ألسنتهم أو أفواه هؤلاء الذين يغتبون الناس أو الذين يأمرون الناس بالبر ولا يعملون به الغرض المقصود كل هذه ألوان العذاب كان لما رآها نمس سلم ويرعى الأنبياء حق رآها نمس سلم أنها على الروح ليست على البدن الروح ليست على البدن فقالوا هذه أدلة تدل على أن الأرواح هي التي تعذب أو تنعم لا سيامة وأن الحديث قد جاء اكتبوا كتاب عبدي في الين والروح تكون في الين وقد ورد بعض الأثار أن أرواح الكافرين في سجين وهي لم تصح كل هذه الأدلة أتى بها أو هذه الأثار أتى بها السيوطي جيش الجيوش في الكلام على القبر ونعم القبر بهذه الحديث الموضوع والضعيفه لكننا نقول نثبت بأن حقا نعم تنعم او. أو أرواح تنعم أو تعذب لسيما أن السابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير الخض تعلق بإيش أو تسرح بين أشجار الجنة وأيضا قالوا بالقول الثاني قالوا هي على البدن فإن بلي البدن انتهى لذلك يقول الأبدان والأدساد تفنى إلا عجب الزنب إلا عجب الزنب من الإنسان عائشة كانت تقول بأن الله يصي يصلي حيتين على الميت يقرسانه فيلتقيان في وسط الميت. فعيش رضي الله العظالم تقل هذا من عنديات نفسها بل هو من النبي صلى الله عليه وسلم وأن ألوان العذاب عظيمة في القبر أولا يأتيه من سموم النار أو من حميم النار ومن ريحها أيضا يأتيه الملك بمتراقة يضرب بين عينيه يسرق صرخة يسمعها كل المخلوقات إلا السقلين وأيضا تأتي الحياة ويأتيه عمله بريح منتن وأيضا بيشك بشكل, بشكل قبيح وكل ذلك من العذابات التي ألقاها الذي في القبر وأما نعيم القبر كما قلنا قد أثبته في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه القول الثالث والقول الوسط والقول الصحيح بأن العذاب أو النعيم هو على البدن وعلى الروح على البدن تارة وعلى الروح تارة وعلى البدن والروح تارة يعني يلتقي البدن والروح على البدن تارة وهذا سبيله دليل الحياه ودليل المطرقة المطرقة التي يضرب بها فعلى البدن تارى وهذا ابن عمر رأى, رأى رجل يضرب يضرب بالمطرقة وينزل ويسعد ويضرب راه ابن عمر كرامة لابن عمر وكان هذا ابو جهل يعذب في قبري لما قص على هذه القصة الغرض المقصود أنه هذا هذا العذاب على البدن ثم العذابات الأخرى على الروح النار يعرضون عليها أودوا وعشية لما راهم النبي صلى الله عليه وسلم وما راى بالسباحة في في نهر الدم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم التعليق وأيضا التنور تحتهم الزناه الغرض المقصود أن هذا على الروح قال ابن وتلتقي الأرواح بالأبدان تارة وتلتق حتى لو, ما لو لم يبقى الا عجم الذنب نعم تلتقي الروح ويحدث فيه العذاب او يحدث فيه النعيم وهذا الرجوع صحيح عند أهل السنة والجماعه أن عذاب القبر يكون على البدن تارة على الروح تار لكن أغلبه على, إيش؟ على الروح أغلبه على الروح لا على الأبدان أغلبه من عذاب او نعيم على الروح في القبر لا على الأبدان لكن هو تارة على البدن تارة على الروح تارة على البدن والروح بعد ارتفاق البدن بالروح العلماء يقولون في هذا الباب فهل عذاب القبر طيب قلنا عذاب او نعيم القبر يدوم أو ينقطع أولا نقول أحوال الناس مختلفة مؤمن خالص المؤمنون الخلص ومن المؤمنين الخلص الذين قد غلبت حسناتهم على سيئتين فهم مع طائفة المؤمنين الخلص وكافرون خلص لا ليس لهم لا في الخير ناقة ولا جمل وفي الوسط طبعا الكافرون الخلص معهم من المنافقون ممتاز ممتاز والكافرون الخلص ومعهم المنافقون والوسط المخلطون كاحوالنا الذين قد غلب يعني خلطوا عملا صالحا ما هو سيئا المخلطون فيبقى عندنا مؤمنون خلص مخلطون وايضا كافرون المؤمنون الخلص لا ينقطع نعيمهم إلى أن يبعثوا إلى ربهم جل فعلا وإن قيل له نم كنوم العروس لكنه إيش يتمتع روحه في الجنة تتمتع نعيمه لا ينقطع إلى يوم القيامة اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وكافرون خلص لا ينقطع من العذاب بحال من الأحوال والأصل بذلك قول الله جل فعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون، إذن هو غدوا وعشية إلى إلا أن تقوم الساعة <تصفيق> النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب والمخلطون علماءنا يقولون بأنه يعذب ان غل سيئة والحسنة يعذب بقدر هذه السيئة وينقطع عنه العذاب يعذب بقدر هذه السيئة وينقطع عنه العذاب في دليل صريح لا ليس في دليل صريح لكن في دليل يوم بذلك ما هو شطار قلنا المخلط يعذب على قدر سيئتي ثم ينقطع عنه العذاب الصابر قال دليلان تعرف تعرف الصلاه وما ادراك ما الصلاه واياك وبطلان الصلاه نعم هذا هو مر مسلم بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير طب هم ده اثبات للعذاب هو فين بقى الانقطاع لما اخذ عودا يابسا او رطبا فقال فشقه نصفين وقال لعله إيش يخفف عنه وطبعا النووي عد المسألة على العموم قال أي أحد يفعل ذلك هذه خصيصه بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه بالنبي الله عليه وسلم لأنه مش ممكن تقول هذا طب انت من علمت أنه بعذب ولا بينع هذه هذه بالنبي صلى الله عليه وسلم الغرض المقصود بأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين انه ينقطع قال يخفف عنه هات الدليل الثاني بقى هذا من الاستنباط يقول إذا مات ابن آدم من قطع عمله إلا من ثلاث قال ولد صالح إيش يدعو له هو بيعلق بيقول لو استجاب الله لدعاء الصالح فالاستجابة الشفاعة فيه فإن كانت الشفاعه فانه يرفع عنه وهذا أولى أنك تقول ان الدليل الثالث هو صلاة إيه الجنازة صلاة الجنازة طيب أحيان مبدأ الأمر هناك دليل ثالث طب في دليل ثالث طبعا ها او رابع او اسم. بس الدليل الثالث ده ينضم مع الثاني. واجبت. ممتاز ممتاز. طيب قل قل خلطوا عملا صالحا واخر اسية. عسى الله اي يتوب عليه. طيب هو يتوب عليه في الدنيا. لو مات على المعصيه طيب. طيب ما اعرف لكن في القبر. دليل واضح جدا. الذي يفعل ذلك يوم يوم بالدليل وفي الكلام ترخيم أي نفخ مش تنفس تنف... نفسي بس الله يكرمك أنا ب اليك إليك بالحديث فيها ترخيم ترخيم يساعدك فيها غيرة ممتاز تفضل بقى يلا إيه بقى إيه, إيه ده ما هذا قال لهم إيش لما دخل عليها ورد تتنفس قال لها مالك يا عائش والترخيمه هو يا أستاذ اللغة العربية يا رب عليكم يا عائش مالكي احش يا رابية صحيح فهو لما لما بين لها أنه كان يدعو للبقيع لأهل البقيع قال إن هذه القبور إيش تملأ ظلمة صح والله لو علاه رعاها نورا بدعائي لهم هذه فيها دلالة أيضا على العذاب ينقطع بالدعاء لألموت وهذا الراجح الصحيح وهذا للمخلطين أما المؤمنون فقد قلنا ما بهم وأما الكافرون خلص أيضا فقد قلنا ما بهم هذه بالنسبة للكلام على مسألة سؤال الملكين وأيضا مسألة العذاب والنعيم بعض المعتزل الذين أنكروا العذاب كليا عندهم بعض الشبه التي يتمسكون بها وهي الشبه العقلية الخاربة هم يقولون طبعا هذا العذاب أو النعيم سواء كان في القبر أو احتوشته السباع والحيتان أو مات مصلوبا أو مات وعمل فيه مثل ما عمل بهذا الرجل من بني إسرائيل قال احرقوني ثم يش زروني طبعا أهل البقر عباد البقر يفعلون ذلك يحرقون الجسد سواء كانت محروقة سواء كانت في البحر سواء كانت في اليم سواء كانت في الثمار على الثمار على الشجر الله الرئيس يجمعه لأن نفس قال بأن الرجل عندما قال فسحقوني ثم ضروني ثم يعني ha في البحر جمعه الله رجل في علاه جمعه الله رجل في علاه وقال له ما حملك على هذا قال خشيتك معناه ضل في باب القدرة خشيتك رحمه الله به. بما تعاظم في قلبه من خشية الله للا في علا هذا الأصل الاصيل في هذا الباب إذن يعني نقول بأنهم يقولون بأن نرى المصلوب أمام اعيننا قد مات ولا نرى له ولا نرى أثرا من العذاب عليه ونرى أن من أحرق لا يبقى منه شيء لنرى عذابا أم, أم نعيما نعيم له فقالوا هذه من الشبه العقلية وعددوا الشبه العقلية التي قدموها على كل شيء ببعض الشبه النقلية لأن الشيطان لا يتركوا ما كذا عراط بالشبه في قول على لا يذقون الموت إلا الموتة الإيش الأولى توين وجه الدلاله عندهم في هذا لا يذقون الموت إلا الموتة الأولى ها. هذا معناه أنه لو دخل نار جهنم يعذب فيها فانه إيه سرعة لا يموت فيها ولا يحيى ايش قال الله تعالى واذا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك هنالك سبور هلاكا وموتا لا دعوا هنالك سبورا لا تدعوا لهم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرة نعوذ بالله من الخزلان والله في وعلا أيضا قال حكي عن عنهم ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال انكم مكسو فقال إذا لموت موت فهي الموت الاولى ليموت اليه الدنيا وانتم لو قلتم أن الله أحياب وسأله فاماته تكون الموت إيه؟ يبقى نزلت الموتتين صحيح ولا لا؟ هذه شبهة عظيمة جدا فأما الشبهه العقلية فقد قلنا يعني كم وكم من نائم وبجانبه نائم وهذا يعذب وهذا ينعم معنهم أصحاء أمام الناس يعني الأول يرى في منامه أنه يضرب وأن الأسد يجل عليه وأنه يصلب وانه أسوف تضرب تخمش وجهه او قل تقطع في جسده والآخر يرى نفسه يعانق حور العين ويرى نفسه يأكل الموز والتفاح وهم الأول بجانب الثاني والثاني بجانب الله ما من هؤلاء يا رب العالمين الذين ينعمونا يا رب العالمين فهذا واقع حتى العقل يقبله فهذا امر غيبي والله تعالى على كل شيء قدير سبحانه جل في علام وأما بالنسبة للدليل الذي قالوه في الايه فارد عليه من وجوه الوجه الأول بان نقول لابد ان نسلم قال الله جل في انه يعذب في القبر ولم يقدموا الادعاء أن ان دون الاكبر لابد ان تسلم لله جل في وانت لا تكون مؤمنا حقا الا ان تسلم لربك جل في علاه التسليم التسليم لكن هؤلاء لا يرتضون بذلك احنا نقول بس نبين لهم أن محض العبوديه هو محض التسليم لله جل في علاه رب البريه جل في الامر الثاني وهو الاهم وهو ان نقول بان ما بين القبر والحياه الاخرويه نوم لا موت نوم لا موت والله يسمي, يسمي النوم ايش موت يبقى اذا جاءك في الادله انه موت حق لانه نوم يطلق عليه موت واذا جاء موت فهو نوم وعندنا الدليل الصريح في ذلك اولا حتى نبين ان النوم يطلق عليه الموت قول الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يبقى يتوفى الانفسه يبقى يسمى موت وهنا واما الدريعه انه الاصل والحقيقه انه نوم قال النبي سلم صلى الله عليه وسلم عندما ياتي الملك فيسال المؤمن فيقول ربي الله رسول محمد صلى الله عليه وسلم دين الاسلام فيقول له نم كنوم العروس نم كنوم العروس لا يوقظه الا إلا بآذي رد قاطع على ما يقولون في هذه الشبه ولا تبقى شبهه إلا أصحاب الهوى الذين آثاروا الكفر على الإيمان وآثاروا الإنكار على الاستسلام والجحود على الانقياد فهؤلاء لا حيلة لهم او لا حيلة معهم ما داموا قد اتبعوا هواهم ومن اتبع هواه فلا بد أن يضل وقد قال الله تعالى لداود وهو من الانبياء يا داود ان أنك انك في الأرض فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله نعوذ بالله من ذلك وفي اي سوره تطول والقول على لعيسى قال اني متوفيك ورفعك عليهم ومتهرك من الذين كفروا بعضهم يقول متوفيك يعني اماتك يعني مش فصلة ده هي مش فاصلة ده, ده اشكالت عليهم فانيقول لا متوفيك هنا يعني منيمك نعم ويعلم ما جرحتم من ثم يبعثكم فيه ممتاز جزاكم الله خير ظاهر جدا وايضا في هذا الباب على ما بينا لهم بأنه يطلق على نوم الموت والموت نوم هو نوم وبين القبر وبين القيامة ايش نوم لا موت حديث الاشي اللي هو حملاتي احياني بعدما اماتني سبحان ربي العظيم صحيح نعم واليه النشور حملاتي احياني بعدما اماتني وسمى نوم ايش موتا يبقى الحمد لله في هذا الباب قد قطعنا دابر هؤلاء الذين يتمسكون بهذه الشبه الوهية وهي عقول خريبه اهواء تتحرك بهم وضلالات يسيرون خلفها وشيطان يقدمهم إلى نار تلظى نسال الله لنا ولهم الهداية نسال الله لنا ولهم الهداية نسال الله لنا ولهم الهداية, لنا ولهم الهداية. نعم سبحانك الله وبرك وحمدك أشهد الله لأنت أستفدرك وأتبه لك